صلوات الهي دواما على وصار السرور ل م ا م الزنا يا الله ت و الاله دواما على سماح ومن خيرك الشر قد و ا ل و ل ا ء و ص ل ى إ ل ه على من به جمال ا ل ح ي ا ة لنا رتنا 「そして私たちは」<音楽>